وأنزلنا من السماء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 بالدهم وصبغل الآكلين وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 فَإِذَا سَتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ أَنْفَلَقُ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْ رَبَّ أَنْزِلْنِ مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثمَّ أَيُّمْ شَأْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة ورسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فتقطعوا أمره بينهم زبورة كل حزب بما لديهم فرحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن من مد به من مال وبنين من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 إذا متنا وكلنا تراب وعظام إن لمن بعثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إِن كُنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مَرْبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ سيقولون لله قل أفلا تتقون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 وَقُرِّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيْنَ يَحْمُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ قَالَ رَبِّ رَجِعُونِ لَعَلِيِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ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 قال كم لبثتم في الأرض عددا سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العاديين. قال إلا بثتم إلا قليلا. قال إلا بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.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 حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرب بغفر وارحم وانت خير الراحمين